الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم, لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على وعلى آله وفحبه وعلى قدر عن سمين مولى أبي بكرم ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدسور بالدرجات العلو والنعيم المقيم قال وماذاك قالوا نصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون ولا نصدق ويؤتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتصدقون به من بعدكم وتصدقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمين تحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهم وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبن صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهم 33 رواه مسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى هذا الحديث ورد عن طريق السمي والسمي هو موله يعني كان من الحقيقي أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام كان يسمى براهب قريش لتفريط عبادته وقد ولد في خلافة عمر رضي الله عنه بالخطب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المدينة كافية كم سبعة فقهاء هو أحد فقهاء المدينة شو؟ السبعة من هم فقهاء المدينة السبعة سعيد بنين سعيد بن سيد قاسم بن محمد بن ابي بكر وخالده بن زيد بن ثابت الان من سالم ليس من لا اعطاك في مكة ابو جرير ابن عوام لا من؟ سبي؟ سبي هذا من ما من هذا مولى وابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث الهشام بن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر في قوله مدينه في بيت الشعي اذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة او اذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة اذا اذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبد الله فقلهم عبد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان الثالثة. الله هو الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن, ابن مسعود. رب ابن مسعود أو عبد الله الله جده. وعبيد الله كان أعمى وهو معلم عمر بن عبد العزيز. وأخوه عوّل ابن عبد الله المحدث المشهور. أبواب الله عروه هو أروى بن زبير بن عوام فالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. سعيد بن المسيب ابن حزم ابو بكر هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المذكور عندنا هذا سليمان هو سليمان بن يسام وخارجه وخارجه ابن زيد وخارج بن ثابت الأنصاري نعم الحارث بن هشام الصحابي نعم طيب عن ابي صالح بن سلمان وهو من ايدب تلاميذ أبي هريرة أبي هريرة أن فقراء المهاجرين هذا الحديث يعني معناه الأول الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء يفعلون امور نحن كفقراء لا نستطيع أن نفعلها مثل التصدق بالأموال وعتق الرقاب فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام امرا يرفع درجات ايوه عدة الرقاب يعني شنو قديما كان هنالك رقيق, رقيق يعني شخص مملوك يشترى من السوق يؤثر في الحرب يكون عند, ال... عند... عند سيده عرفت لا يستطيع أن يتصرف أي تصرف من ملك سيده يعني إنسان ملك إنسان عرفت عتق الرقاب فجاء الإسلام وحدد أن تعتق الرقاب فلقتح حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة يعني فكها معناها عتقها عتق الرقاب عرفت وقوله عن سمي مولى الموالي هم الرقيق الذين كانوا يعني يباعون في الأسواق ويشترون عرفت ومن العلماء كنافع مولى عبد الله بن عمر هو سيقول الإمام مالك بن انس عرفته واضح الموضح طيب قالوا يعني لا تصدق الأغنياء يصدقون ويعتقون الرقاب ونحن منه ونحن فأذن من لهم النبي عليه الصلاة والسلام على أنه سوف يعلمهم أذكار ترفع من درجاتهم الأذكار هذه هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوبة ما معنى الصلوات المكتوبة يا الصلوات الفرض، الصلوات المكتوبة عرفته يقولون وهي أن يسبح الله كبه 33 و 30 وأن يحمدوه 33 وأن يكبر وأن يكبر طيب أها أنا أود أطرح مسألة بأيهما يبدأ بالتسبيح أم التحميد أم التجميل لا يضرك بأيهن بدأت أي يعني يمكن تبدأ بأي واحدة ينظن طيب فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذكار طيب هذه الأذكار أليه هي, هي الأذكار الأذكار كونية مسبوكة وليد الأذكار كونية التصبيح، والتحميل والتذيصة كل واحد يقاتل كم ثلاثة وسنة سنة سنة هل الأغنياء يمكن يفعلوا هذه ولا ممكن يفعلهم يمكن ما ولا هو على الفقراء فقط الأغنياء لما سمعوا هذا يدل على أن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني الفقراء ما غضباني قالوا الفقراء قالوا بس الأغنياء يفوتوننا بأجور يعني حتى إذا تمنوا المال وتمنوا الغنى تمنوا الغنى لماذا؟ للإنفاق في سبيل الله عرفت؟ طيب فلما فعل ذلك رجع الفقراء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله الأغنياء سمعوا ففعلوا مثلما فعلنا فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صار ما فيش له طيب هنا في, أشياء في الحديث سمي قال حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهنت يعني أصابه وهم إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله وثلاثين روايته قد تختلف لأن قوله تسبعون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين هذه رواية محتملة محتملة ماذا تكون ثلاثة وثلاثين. يعني انتو فهمتوا فقط بينجمو تسبعون كده اي واحد فيكم يضع اصبعه على تسبعون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين فوق ايوه تسبعون يلا الله عبد الرحمن ضع يدك ضع اصبعك على, على على على الموضع عرفتكم هذه الرواية رأيتموها طيب اخر شيء تثبت الله ثلاثمئة وثلاثين صحيح وتقدر الله ثلاثمئة وثلاثين وتعمل الله ثلاثمئة وثلاثين ما الفرق بين القولين؟ القول الاول مُحتمل مُحتمل ماذا؟ ان كلهم ثلاثمئة وثلاثين تُثبت الله أكبر حداشر وسبحان الله أكبر حداشر والحمد لله كم فقام أوضح الرواية بقوله تسبحون ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين طيب. حكم الباقيات الصالحة هذه ما هو حكمها هل يواجب أم مستحبة واجب أم مستحبة مستحبه قولا واحدا ما في ذلك خلاف هي شنو مستحبه طيب المساله الاخيره في هذا الحديث قلنا او قبل الاخيره ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصادق الغني الشاكر أفضل أيوة يا أخي نعم. الفقير الفقير صار الأفضل طيب أيوة طيب سواء ها الآن عندنا صحابة من, من الصحابة اغنياء ينفقون وعندنا صحابة فقراء أي جاءوا الثمون من السلم أن يعطيهم أمور ويخصهم بمسائل يفوقون بها غيرهم نعم الفقير الصابر قم في الأجل سواء يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده وقد تنازع العلماء أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر قال ابن القيم وقد أورد كل حجده ولكن الذي أميل إليه أن يوم القيامة في الميزان لا يوزن الغنى ولا الفقر إنما يوزن الصبر والشكر فأيهما كان أكثر من صاحبه هو أفضل يوم القيامة الغنى لا يوزن يوزن الشكر ويوزن الصبر هذه هي التي توزن الأعمال أما الغنى يوزن والفقر يوزن, يوزن. أيهما كان أكثر من صاحبه إذا كان الصبر أكثر يعني قد تجد غني شاكر ومعه فقير صابر صبر الفقير سفيد جدا فعندها يرجح الفقير الصابر وقد بالعكس قد تجيح على أخرى يكون الغني في شاكر شكو شديد فيقدم شنو؟ الغني ليس لأنه غني لأنه شنو؟ لأن شكره أكثر من صبر ذاته طيب الأخيرة التسبيح والتحميد والتسبيل حتى في غير الصلاة له فضله حتى في غير الصلاة له شنو فضل يعني حتى لن نرتضب بالصلوات المكتوبة ايضا له شنو له فضل وفضيلته كما اغرض ذلك المنذر في الترغيب والترهيب وقد صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب الشيخ العلامة الالباني محمد صديق الالباني فالحديث صحيح ان أمهاني بنت ابي طالب اخت علي وابنت عم النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله دلني على, أخ على, على عمل لا اقوم له من مقامي مما كان ما تقوم تكون جالسا وتقوله فقال تسبحين الله مئة تسبيحات تعدل لك عدق مئة رقبه من أنفس ولد إسماعيل وليس عتق رقب عادية إنما من ولد إسماعيل وليس عدق الرقب وتحمدين الله مئة مرة تعدل لك مئة صرة مسرجة ملجمة تنفقينها في سبيل الله وتكبرين الله مئة مرة تعدل لك مئة بدنه متقبله وتهللينه مئة مرة تملأ ما بين السماء والأرض اجرا حتى يا أخوان لو قيل لك يعطوك هذا المسجد مليان من أوله إلى آخره أجر كثير ولا ما كثير تهلل مئة مرة تملأ لك ما بين السماء والأرض أجرى وفي رواية لا تبقي ذنبا واضح؟ هذا يدل على أن التسبيح والتحميد والتكبير مفيد للمسلم أجره كثير من باب التنفر والأذكار اقرأ الحديث الذي بعده باب الفشوع في الصلاة الحديث السابع والعشرون بعد الماء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انطرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل واتوني بامباجيه بأنباجية أبي جهل فإنها ألهتني الفا عن صلاة وقتل بان بجن بان بجانيتي بان بجانيتي فانها الهتني عارفا عن صلاته طيب ا النبي عليه الصلاة والسلام في خميصه والخميصه ثوب مخطط فيه خطوط والفائده الاولى جواز القميص أو الثوب المخطط للرجال، الثوب شنو؟ المخطط مثل يعني قميص وليس هذا مخطط هو ما مخطط مثل قميص آخر كريم، هذا يجوز في الشريعة حتى لا يذهب بعض الناس إلى التحرير والدليل أن اللي سلب شنو؟ صلاته ولا بيسو، أتكلم فيه، طيب وهو القميص المخطط هذه القميص. لها أعلام يعني لها شروط خطوط لها خطوط أعلام ما يعني الخطوط هو يصلي والصلاة صلاة مائلة لأن هذا كان في البيت فنظر إلى أعلامها نظر فقط أما الأعلام فكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليس لأن هذا حرام أو أو حتى مكروه يعني ما مش مش مكروه بس هذا لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كامل والكامل اثنى نقص لا يعجبه حتى ولو كان نقص يسيرا يعني كم نظر نظره سلم إلى هذا نظرة السوء نظرة واحدة لكن هذا آلمه عليه الصلاة والسلام لماذا لماذا أتعلم الرسل من نظرة واحدة لماذا شغلت عن الصلاة لأنه كامل لانه كامل والكامل النقص القليل لا به لكن نحن احيانا يكون عندنا نقص كثير لكن لا نحس به اصلا لماذا لا يحس الواحد منا انه ناقص اصلا ليه لان الناقص اذا حصل نقص عنده لا يتاثر اما النبي صلى الله عليه وسلم اثرت حتى هذه النظرة لانه كامل عليه الصلاه والسلام فلما انصرف خرج من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم وابو جهم هو احد اصحابه هو الذي ورد فيه النبي عليه وسلم لو قال واما ابو الجهم فانه لا يضع العصات عن عاتقه لانه كان كثير الضرب للنساء او كثير الترحال ابو جهم نعم ابو جهم كثير الضرب وابو جهم برضه لا يضع عصاه عن عاتقه ما قالت فاطئ بن تخيث قالت يا رسول الله خطبني معاويه بن الحكم السلمي وأبو الجهن فقال أما معاويه فصعلوك يعني لا معنى له وأما أبو الجهن فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه اما ضراب للنساء واما كثير الترحال وكلا وكلا الأمرين في أمر النساء معي. بخميصة قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهل واتوني بالبجانيه ابي جهل والانبجانيه نوع من انواع السياق منسوب الى هذه المنطقة مثلا السياق يعني قديما كان تنسب الى القبائل والمناطق مثلا يقال خميصة تغطيه منسوب الى للأقباط بوي. يقول خميصة يمانية منصوبه اشنو؟ الى اليمن فالأنبجانية منطقة في الشام منصوبة الى منطقة في الشام طيب الانبجانية هذه هي لأبي جهم ام للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهم لا طيب لماذا فأله وسلم هذا الفعل؟ يعني. هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام حتى لا يفهم أبو جهم أن النسلم قد رد هديته وإذا رد النبي هديته عليه الصلاة والسلام فالسلفة فلذلك أراد أن يعلمه أنه يقدر هديته فرد إليه الخميصة وأخذ منه بدلا عنها انبجانية فإذا نقول قال وأتوني بانبجانية أبو جهم الخميصة التي فعلا هي لمن؟ هي هي لمن هي لكم من ملك ابو جهل من احدها النبي صلى الله عليه وسلم سبب والانبجانيه هي ابو جهل فإذا نستفيد من هذا الحديث ادبه وحسن خلقه على والسلام في التعامل مع اصحابه حتى لا يفهم ابو جهل ان صلى قد رد هديته فردها وطلب ثوبا لا خطوطه فيها وقال فانها انهتني عن صلاتي هذا ما يستفاد من الحديث لكن آه آه الـ الـ الإخوة الذين نقلوا الكلام عن عن عن من من مسح العمد قالوا مشروعية الخشوع في الصلاة مكتوبين أول حاجة انظروا في بداية في بداية ما يخذ من الحديث ما يخذ من هذا الحديث أول شيء مكتوب شنو؟ شوية الخشوع في الصلاة مشروعيه الخشوع في شنو في الصلاه وهذا كلام غير دقيق هذا كلام غير دقيق نعم آه؟ ايوه صحيح يا الخشوع ركن فقوله مشروعيه يهون ويقلل من شأن الخشوع في الصلاه ليس مشروعا المشروع هذا هو الجائز يعني حتى إذا فعلت قد لا تجيب عليه أجل أبنه جائز أو أعلى درجات المشروعية الاستحباب لكن نقول شنو الخشوع في شنو في الصلاة لا من الخشوع من أركان شنو من أركان الصلاة طيب بقيت مسألة أخيرة نناقش الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الأسباب شنو المعين على الخشوع في الجنوب في الصلاة السبب الأول المعين على الخشوع في الصلاة استحضار النية استحضار النية بأن هذه الصلاة لله رب العالمين وكلما كانت النية حاضرة كلما كان الإنسان اخشع في صلاته ثانيا من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاهتمام بأمر الصلاة وتعظيم قدرها في النفس الاهتمام بأمر الصلاة يعني الصلاة أرادت تكون فيها خاشعة تتهيأ من من فترة وتعد وتعيد الظهور وتأتي المسجد مبكرة وهكذا ال ال الكنز منه الاهتمام بأمر الصلاة وتعظيم أمرها في النفس آه ورد عن بعض السلف الله يقول شيء عجيب خلاص كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء في ترجمة عمر بن الأسود السكوني هو من كبار التابعين شهد له عمر بن الخطاب الصديق قال من سره أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود السكوني هذا تابع عمر بن الخطاب قال للتابعين من سره أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فلننظر إلى هدي عمرو هذا عبر كان رحمه الله قد اشترى حلة تعرف حلة ما معنى حلة ها شنو حلة جبا عباء كذا ايوه ثم غالية جدا بعض الناس لم يروا هو يلبس هذه جنو الجبهه والحلة ما رأى وقد لبسها كان يلبسها في قيام الليل فقط فكان إذا قام الليل اغتسل ثم لبس حلته ورجل لحيته وتطيب ثم قام يصليه وهذا من باب تعظيم شعائر الله ذلك من يعظم شعائر الله يفعينها من فقو القلوب فقلنا تعظيم قد قدر الصلاة في النفس ثم هذا اهم نقطه استشعار انك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب استشعار انك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب الانسان اذا وقف بين يدي ملوك الدنيا يقف عنده شيء من من الادب والاحترام فكيف وانت تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب رابعا النظر إلى موضع السجود من الأمور ستعين على شنو؟ على الخشوع حقيقة يا إخوان أصل الخشوع مكانه في القلب وجد عمر الضبعان رجب في صلاته يعبثه احيانا بلحيته واحيانا بثوبه فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فالخشوع محله القلب لذلك قلنا النظر إلى موضع شنو؟ السجود ومن الأسباب المعينة تدبر ما تقرأ أو ما تسمع من تلاوه يعني متابعة الإمام إذا كنت خمسة إمام وإذا كنت مع نفسك متابعة وتدبر ما تقرأ ثم أخيرا من الأسباب الجالبة من الخشوع وهذا يخذ من هذا الحديث الابتعاد عن الشواغل والصوارف يعني مثلا ذلك تكون تصلي في البيت والتلفزيون شغال عرفت لا صلاة بحضره الطعام صح كل هذه ما لا شواغل تشغل الانسان عن الخشوع في الصلاة إقرأ الحديث الذي بعده باب الجمع بين الصلاتين في السفر الحديث الثامن والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء يا أستاذ حمد في كلام حيأتي في هذا الحديث ينبغي أن يكون سؤالا في الاختبار طيب وهو حديثنا عن الأسباب عن أسباب الجمع عن أسباب الجمع لكن قبل هذا هذا الحديث هو حدث عبد الله بن عباس يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في سفره اسم هذا الكلام قوي قبل أن ناتي ونحدث عن الأسباب عن, عن, عن أسباب الجمع بين الصلوات في الشريعة مع أقوال الفقهاء أسباب وين يا بقر يا أخي نعم كنت شنو بس ما سيقويه صبر طيب ركزوا معي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. إذا كان على ظهر فيلم ويجمع بين المغرب والعشاء واضح؟ طيب أول شيء نستفيد من هذا الحديث أن الجمعة إما بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء وأن الفجر لا وأن الفجر لا لا يجمع والجمع بين العصر والظهر إما جمع تقديم تقديم معناها في الصلاة الأولى تصلي الصلاه المتأخرة يعني في صلاه الظهر تصلي الظهر والعصر معا صليت العصر قبل ان ياتي شنو ياتي وقته قدمته مع شنو مع الظهر هذا يسمى جمع شنو جمع تقديم ولو انك اخرت الظهر وصليته مع العصر يسمى جمع شنو جمع تاخير طيب يا ما اسمك لا الصغير ده لا هذا القدام انسى نسمك عمار عمران يا عمران اذا صلينا المغرب والعشاء في وقت المغرب صلينا المغرب الاول ثم صلينا العشاء في وقت المغرب يسميه شنو هذا جمع تقديم الله يجباك صحيح طيب اذا صلينا المغرب اخرناه وصليناه مع العشاء يسمى جمع شنو جمع تاخير واضح هذا يسمى دم عشنو هذا هو جمع التقديم وجمع التاخير لا يا ولدي جمع التقصير بين جمع التقديم وشنو والتقصير قصر الصلاه اخوانا شوفوا وهذه نقطه مهمه جدا لذا الان ركزوا معي النقطه الاولى قولنا شنو الجمع إما تقديما وإما شنو وإما تأخيراً. طيب. الجمع والقصر لا يتلازمان الجمع والقصر شنو لا يتلازمان بمعنى شنو ما معنى هذا الكلام كده يوم لا لا لا جماني ايوه صحيح يمكن تجمع بغير قصر يمكن تجمع بغير شنو بغير قصر سوف نعرف هذا من خلال اسباب الجمع في في الفقه الاسلامي افهم لكن ويمكن ان ان الجمع والقصر اختلافا الجمع رخصه لكن القصر اما سنه واما واجب والراجح عندي ان الجمع أن القصر في في السفر شنو في السفر واجب القصر لا يكون الا في السفر اما الجمع يمكن يكون في غير شنو في غير شنو في غير السفر طيب انا اود أن ان تفهموا شيء قلنا يا عمران الجمع رخصه عبد الرحمن ركزوا معي الجمع رخصه لكن القصر شنو سنه او شنو او واجب يعني لان القصر لا يكون الا في, في شنو الا في السفر وفي النسق ايضا كالجمع والقصر في عرفه وفي مزدلفه واضح طيب إذن النقطه الاولى قلنا شنو اقرأ شنو لا يتلازم الاولى قلنا شنو الجمع اما يكون تاخير والجمع والقصر شنو لا يتلازم بمعنى قد نجمع ولا نقصر وقد نقصر ولا نحتاج الى شنو الى الجمع لان الجمع رخصه الجمع شنو رخص فلا يتوسع فيها طيب يلا الأسباب الأسباب أسباب الجمع بين الصلوات في الفقه الإسلامي ممكن يتتمع في السفر ممكن يتتمع كهذا في السفر ممكن يتتمع الله يجدك العساء نحن أردت شنو آية صحيح يعني إن شاء الله ما نجي نتكلم عن الأسباب يعني نفصل السبب الأول من أسباب الجمع الجمع في السفر السبب الأول من أسباب شنو الجمع الجمع في شنو في السفر ما معنى الجمع في السفر تجمع صلاتين طيب أيوة في السفر السفر فيه يخونا السفر فيه أمرين فيه جمع وفيه قصر القصر واجب لكن الجمع ليس شنو ليس الواجب والأفضل ترك الجمع في السفر الأفضل لأن أصل رخصة لكن كونه الأفضل تركه لا يعني أنه لا لا يجوز لمن أراد أن يجمع له شنو له أن يجمع طيب نتكلم عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الجمع في شنو في السفر قلنا من الأسباب السبب الأول الجمع في شنو؟ في السفر الجمع في السفر عند المالكية لا يكون إلا عند السير في الطريق فقط الجمع في السفر عند المالكية لا يكون إلا في شنو؟ في السير استدلالا بحديث من؟ بحديث ابن عباس قال إذا كان على ظهر إذا كان على ظهره سير ما معنى إذا كان على ظهر سير يعني هو راكب الدرب معناها طيب مثلا أنا يعني هذا المثال أتيت مسافرا من السودان إلى إلى الدوحة طيب في الطريق في أسلاء السير في ناس يجيب البر ولا يجيب طيب أيوا ترشد البر طيب والتمشي في أسلاء الطريق يمكن تجمع عند المالكية لكن انا وصلت هنا الدوحة وما زال احكامي احكام شنو احكام المسافر عند المالكية اقصر الصلاة ولا اجمع لماذا لانني توقفت عن السير توقفت عن السير لانني لست في سير عرفت فمعناها عند المالكية لا جمع الا إلا في شمو؟ إلا في السير عرفتك؟ مثلا شخص يريد أن يسافر إلى مصر المصر فأتحدث عن فطم مثلا مصري له أهل في مصر و... وعمله في الدوحة أيضا مثل هذا ليست لو أحكى مسافر إلا أثناء السيف عرفت؟ لكن اعتبرني أنا ما... ما ماشي مصر للإقامة ماشي أزور مصر تحرفت من الدوحة بالبر في أثناء الطريق أغسر إذا وصلت مصر ومن مصر ودأ مذهب للسودان أيام بقائي في مصر في فندق في بيت لا أجمع لماذا؟ لأني لست في السير والحديث يقول حديث عباس كان إذا شنو؟ إذا اشتد شنو؟ السير لكن هذا مردود على المالكية بقول الشافعيه قالوا هذا صحيح لكن ووضعه في البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب خيمة في تبوك فكان يخرج لصلاة العصر فيصلي بهم الظهر والعصر ويدخل ثم يخرج لصلاة العشاء فيصلي بهم المغرب والعشاء ويدخل تفيد أن الإنسان إذا وصل إلى المكان اللي المكان الذي هو المكان الذي قصدها للسفر وليس بداره ومقامه يجود له أن يستمر في شنو في الجب من أين أخذنا الدليل من حديث البخاري حديث معاذب لجبن النبي سلم قال خرج ودخل ثم دخل وخرج أنه لم يكن في شنو في لو أن كان في سير لقال نزل وركب إذا كان في أثناء السير يقول نزل فصلنا بنا وجمع ثم ركب هذا معناه سئة لكن لكنه قال دخل وخرج معناه شنو معناها مش مقيم في البلد لكن قد وصل مكانه مكان السفر يعني أنا قال وصلت الدوحة الدوحة ليست محل إقامة فيه. سوف أرجع أسردان بعد أيام لو أردت أن أجمع وأنا في الدوحة الآن بعد أن وصلت ويستم السير يجوز لي هذا بحديث من؟ بحديث المعادلين؟ في البخاري إذن نقول حديث ابن عباس. ابن عباس حدث عن حالة حديث ابن عباس حدث عن حالة حالة السير والتحديث عن حالة السير لا يمنع غيرها من الحالات عرفتوا؟ إذن قلنا السبب الأول شمي؟ للجمع شنو؟ السفر السبب الثاني النسك النسك يجمع نسكاً يعني جزء من مناسك الحج فالجمع فيه في مزلف وشنو؟ وعرف هذا نسك طيب أيوة يا عمران شنو؟ اللهم ما تنفعك مدة القصر كم يوم يا اخي السلام الله زخير. هذا الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمر صحيح الله عنه فكان على الرجعتين و ابا بكي وعمر وعثمان كذلك هذا سوف نتحدث فيه عن مدة شنو القصر عن مسافة القصر يا العمرة طيب ايوه يا اخي نعم لو كان طيارة اذا مسافر في طياره طيب هذا سؤال من جدا بالمناسبه من لانه قد يكون معظم السفر في شنو في الطائره اذا كان الصلاتين مثلا الظهر والعصر، سيخرج تصلي داخل الطائره تجتهد في استقبال القبله وانت جالس ان لم تجتهد في استقبال القبله تصلي على اي حاله وانت عليها عرفتك هذا في شنو في الطائرة أو عند, عند خيار آخر قبل أن تساثل تجمع أو إذا كنت ستقوم قبل الظهر وتصل في العصر تجمع بعد أن تصل زمعة تاخير بين الظهر وبين الظهر وبين العصر طيب قلنا النسك ثالثا المطر بالنسبة للمقيم المطر بالنسبة للمقيم المقيم سبب بالجمع وهنا لاحظ يوجد جمع بغير بغير قصر كده قلنا الجمع والقصر لا لا يتلا هنا في الجمع لا في ما في شنو قصر لحديث البخاري حديث جابر في ليله مطيرة جمع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء عرفت؟ اذا المطر شنو سبب من أذى شنو؟ الجمع. رابعا المرض سبب من أسباب الجمع يعني شخص مريض ويتعب يقوم يصل كذا يمكن يجمع بين الصلوات اخذا بحديث فاطمه بنت ابي حبيش لما كانت مصطحاب فقال لها اما ان تعدلي صلاه فتجمعيها واما ان تؤخري فتجمعيه والمصطحابه حكمها حكم اشنط المريض المستحاض تجمع, تجمع تعرف المستحاضة أو لا تعرف المستحاضة المستحاضة هي ذلك يجري عليها دم الحيض يزيد فيصير بعد أن تنقطع عادتها يعني مثلا نقول عادتها خمسة أيام يستمر معها الدم المرض الزايد الدم الزايد الزاي؟ هذا شنو أقرب إلى النزيف فهذه تجمع بين شنو بين الصلوات السبب الخامس من أسباب الجمع الجمع للحاجة الجمع لشنو؟ للحاجة وهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في المدينة والمقيمين لغير مطر ولا عذر، قالوا لما؟ قال أراد أن لا يحرج على أمته أراد ألا يحرج على شنو؟ كمتي فهذا يسميه الفقهاء لكن ما قل الفقهاء الجمع للحاجة عند الحنابل دون غيرهم الجمع للحاجة عند من؟ عند الحنابل دون شنو؟ دون غيرهم وقيدوا هذا بشرط مهم الجمع للحاجة لمن لم يتخذ هذا عادة كيف يتخذ هذا عادة؟ كل مرة يقول والله لنا تعبان شوية نجمع بين البروض والعطف هذا لا يجوز هذا تلاعب بالدين، نعم ممكن يدخل في الحاجة الشرطي والحارف الطريبة من يناول كويس ممكن يدخل في شنو في الحاجة لقول ابن عباس اراده ان لا يحرج على شنوف على امتي طيب نختم هذا المبحث بقولنا الفقهاء وآراءهم في الجمع الأحناف يقولون لا جمع إلا في عرف مزليه الثقل ما عندهم جمع نهائي الأحناف يقولون لا جمع لا جمع بين الصلاوات إلا تشنو خلينا نتهمن هذا الكلام بس. لا جمع بين الصلاوات إلا تشنو إلا, إلا للنسك هذا قول من الاحناس أما بقية الفقهاء يرون الجمع للمطر المالكي والشافعي والحنابلة ويرونه للمرض عرفتَ ويرونه للسفر الأحناط مؤولون بقية الأحاديث أن الجمع كان جمع الصورية ما معنى الجمع الصوري أيوة يعني مثلا الظهر يصلي في وقت لكن في آخر وقت ظهري وإذا صلى ظهر في آخر وقت دخل العصر فصل العصر في أول وقت وهذا تكلف إنما الأليق مشتريعة خاطة في السفر والمطر أن الغرض رفع, رفع, رفع المشقة والحرج وإلا لو فعل كما قال الأحناف الحرج قد يكون قائمة إذا أختم أقول كالاتي عشان تذكروا أسباب الجمع بين الصلوات عند الفقهاء خمسه السفر وهذا عند المالكيه عند اتباع السير وعند الشافعيه والحنابل حتى بعد السير اما الأحناف فلا جمع عندهم الا في شنو إلا في النسق السبب الثاني النسق ومثاله عرفه ومزدلفه والسبب الثالث المطر والسبب الرابع المرض ومن ذلك المستحاضه والسبب الخامس الحاجة وهذه عند من عند الحنابلة دون غيرهم واضح؟ طيب فضل نعم ما ما أنا ما, ما إذا كان في طويله طويلة وجاء وقت الصلوات كلها تجمع فيما يجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر بالخيار إما أن تجمع في أول وقت الظهر حتى لا تقف في وقت العصر وأنت مستمر ويمكن يعني تصلي في وقت الظهر تقف تقف بالسيارة مثلا تصلي الظهر والعصر شنو معا في وقت الظهر تاني لا تقف إلا في وقت العشاء وهذا من الرحمة الله عز وجل المغرب والعشاء جمع شنو جمعي اخير أما إذا كان بالطائرة فتصلي في الطائرة وأنت جالس تجتهد في استقبال القبلة إذا لم تتمكن بعد ذلك تصلي على أي حالة أنت عليها نعم هل المريض يقصر؟ المريض لا يقصر. القصر متعلق بالسفر فقط خلاص جاله خلاص طيب فضل جمع صور على الحاجه لكن حتى نعم هو فجة الأحناف أن الوقت والمحافظه عليه أصل مهم لكن يقال لهم رب العباد ولمسلم شرعه شرع الشرع أن يجمع ولم يأتي بهذه التفاصيل الصور هذا